والذين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم ولقد سموات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسيئ تميد بكم وبث فيها من كل ذنب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 ولقد آتينا نقمان الحكمة أن يشكر لله وَمَن يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَإِذْ قَالَ نَقْمَانُ لِبَنِيهِ وَهُوَ يَعْظُوهُ يا, يَا بُنِيَ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ حَمَلَتْهُ أُمُّ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 إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك وغض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير.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 وَإِذَا قِيلَ لَهُ مُتَّبِعُ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُ بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ أَبَا أَنَّهُ أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمتك بالعروة الوسقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصزور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غنيظ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله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 فلم تر أن الله يولد الليل في النار ويولد النهار في الليل وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير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 في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موذ كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نداهم إلى البر فمنهم مقتصد